بوك تو بيتين تريدست خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون نالتاليشتشو في المطار في المطار رات بيرزرفيراو لت واتينة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 Prosim, sedeš pri oknu, v oddelku za neka dilce. Menfodlek, miqadun bi žani bin nefida, gajri el mudahinin. Menfodlek, maqad bi bin nefida. gajri l mudahinin. Rad bi potrdil svojo rezervacijo. Rada bi potrdila svojo rezervacijo. من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز رات بي بريكليت سويو ريزرفاتسيو رادا من فضلك أريد الغاء الحجز من فضلك أريد الغاء الحجز Rad bispremenił من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك اريد تعديل الحجز. بيضاي أودلتي naslednje letalo v Rim. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ هل ما يوجد مكان لاثنين؟ هل ما يوجد مكان لاثنين؟ نيه، إمامو لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط كدهي پرستانيما؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ كدهي بوما متى نصل؟ متى نصل؟ كدهي پيلية كاكشن أوتوبوس في سنتر متى يذهب باص الى وسط المدينة؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه ييتوفاش كاوتشك هل هذه حقيبتك ييتوفاشا توربا هل هذه شنطتك هل هذه شنطتك Je هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Koliko prtljage lahko vzamem s sabo? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي في الطائرة؟ 200 كيلوغرامو Ešrina Kilo. Ašrina Kilo. Kaj? Samo 20 kil? Kem? Fakat ešrina Kilo. Kem? Fakat ašrina kilo Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book